والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابعات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم توجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا ربعون تلك اذا كرة الخاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ لاداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك للا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية القرآن فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فلادى فقال أنا ربكم الاعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم اشد خلقا من السماء بنا فعسَمَ كَهَا فَسَوَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا بعد بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ رَسَاهَا مَتَى عَلِيكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فإذا جاء تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى, وبرزت الجحيم لمن يرى, وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 أو الدكتور